هما بئث جلده ولا تأخذكم ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليشهد عذابهما قائفة من المؤمنين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 يَشِيرُونَ ثمانين ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا شهادة شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 إن الذين جاءوا بالإفك عصفة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرئ منهم مكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم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 ولو نفضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وَمَن يَتَبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ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 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، واليضربن بخمورهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ربعولتهم، أو آبائهن، أو آباء بعولتهم، أو أبنائهن، أو أبنائهن، أو أبناء أو عولتهن أو إخوالهن أو إخوالهن بني إخوالهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما بل كثأيمانهن أو التابعين غير للإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا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 ما لله الذي آتاكم ولا تكره فت yatكم ولا تكره فت yatكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغو الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ كْرَاهِهِ النَّغَفُورُ الرَّحِيمُ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 المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبهم الضمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عينه فوافعه حسابه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 ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صفات كله قد علم كله قد علم صلاته وتسبيحه والله عالم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلم الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم, فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء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 وَإِذَا كُلُّهُمْ الْحَقُّ يَأْتُونَ إِلَيْنِي مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَل أَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَالِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواه النار ولبئس المصير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 ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أو بيوت آبائكم أو بيوت أمماتكم أو بيوت إخوالكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم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 ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبرهم بما عملوا والله بكل شيء عليم